DG モンド・ビームス。B X. すぐに المنصه だな احكي قصه و هرص رصه هنقول ملائكه حيه قصه ج ل ن ا ل ح ق ل و ت و ز ع ا ل م غ ر ه ج ب ن ا ع ل ى ا ل ح د كتبنا هو ا ل ن م ي ع ل ى ش ا ل ع ب ن ا اغلق ودرب ي ح ن ا ف ا ل ك ه ر ب ت و ع ع ز ب ن ك س د عزبنا いいスポット a よめししおめしろよしおっとしっともとのっしよし ك ف ر ه ا ل ل ي ب ز وشوش ا ل م ع ا ل ة ك ف ر ه ويا الديوش ياللي م ت خ ف و ش ياللي ماتهموش ياللي اتعورو م ت ت ع و ر و ش ياللي ت ف ر ك ش و ماتتفركشوش مبتمرهموش ما ا ما مبتمعجلوش ا مبتمحروش ا ومبتجلوش ا بتخوفو انتو م ا ت خ ف و ش اجترنو ساسه و ك ت خرطوش دخلويه ي ا ب ر ك و لاقيه انتو ركوز وماتصدوش هتقول ا ل ف ر ح ة ا ل ع ا ل م ي ة احلى عريس في ا ل ن ط ه شاكوش تطهنات فرمس ونحيا محترور ل ببل شمروخ ن جهد ع ل ب و التانيه م الدبابه فروخ حياة ومثبتين ف شعورة بلى في الارض صاروخ اللي, اللي نفغنا م مش ألبص كمان مشروط رجلان كلي قلب خفوك صعفوك هتشوف زميلك وقت ح ك ي ت ه تعمل عبيط تخلع ونزود هتشوف وقت حكيته تعمل تخلع هتشوف سبيلك ع 見せたらマサオなやま music.com